طيب نأتي للوصول يكون حسن سفر أسأل أنه في فكر إن شاء الله بسم الله بسم الله الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه قراءة في شرح الأصول من علم الأصول لصريلة الشريف محمد المصالح العدنين رحمه الله تعالى والله يا أخي ربما وخمسة نعم الحمد لله والسلام على رسول الله هذه التورة أشهر في الأصول ومعين الأصول للشيخ محمد المسائل ومعشه مبارد تعالى تعالى تعليكم التعالى أولا التقاكل وتمزع واستقلاقا تقاكل الزميبين لحيث بحيث وحصلون من أفضل بل هو من أشد الأبواب وأنفع الأبواب التي الى ليصالب العلم باب التعارض فيما يكون بين الأدلة فكيف الجمع بينها وكيف التوفيق بينها لأن عندنا قاعدة أن الشريعة لا يمكن تصح نصوصها وتتعارض وتبقى الأمة مشغولة بالعمل بدليلين متعارضين ده مستحيل افعل لا تفعل يجوز لا يجوز لا يمكن لا يمكن تبقى الأمة مشغولة بالعمل بدليلين متعارضين لكن لابد من نظر في هذين الدليلين يرفع هذا التعارض إن كان حدثين فبالنظر إلى الثبوت وعدمه، فلعل أحدهما لم يثبت والآخر ثابت بخلاف أزلن تعارض. لعل أحدهما نظر فيه، لعل أحدهما عام والآخر خاص. فنخصص العموم هذا مطلقاً ومقيد فنعمل بالمقيد ونطرح المطلق. النظر إلى التاريخ، فلعل احدهما ينسخ الآخر، فنعمل بالناسخ ونترك المنسوخ. أما أن الأمة تبقى مشغولة بدليلين، أحدهما يعارض الآخر، هذا من التناقض الذي أتت الشريعة برفقته، ولهذا كان هذا عمل ميل، عمل لا راسخية، وعمل اهل الاستنباط. عمل أهل الاستنضاء لابد أي أدين لدينا ضاير التعارض لابد أن نعمل إلى الترجيح وإلى إزالة هذا التعارض بأي قاعدة من القواعد هنا بقى العلماء وضعوا لنا قواعد نستطيع أن نزيل بها هذا التعارض نعم لأنهم ملكوا بإذن حيث إذا الإنسان قد في أنه بإذن الله أو جملة رسوله صلى الله عليه الذي ما الله يقول اسنا تلك الوجود الكونتنا من الذهب الذي اولى الفيديو فيه نعم على ومي في ويقع يعني قد يكون الخلاف الناتج هذا اذا وجد النصان يعني الصحيحان الناتج هذا بنظرك انت باعتبارك أمس لا باعتبار النصين فالنصان فنصي... ليس بينهما تعارض لكن تعارض فيما ترى أن فقد ترى أنت في القرآن في نسوس القرآن ما ظهره تعارض الأدي بتعارض الأدي في نظرك لكن في الحقيقة لا لا يمكن لأن القرآن لم يأتي بالاخلاف ويقر أبدا ولو كان من عند غير الله لوجد لو فيه اختلافا كثيرا نعم وفلاف جميلة عزيزة تضرع نتيجة لقصور إنسان في علم أو لقصور في سهل أو كيف يقول في عدم سببه أن يجتمع سببه ورقائه وعسل فإذا مجدد أن ينسي أن ينسي في إثنان الله او كنت رسوله لحظة الله علي مستقل تعاوم أثبت ولكن يوجد التعاوم هذه الامور الثلاثه في في في في ويمكن أن نضيف امرا رابعا وهو وإن لم يتعلق بنفس النص لكن قد يدعى التعارض عند وجود الأمر الرابع وهو سوء القصد أن يكون سيء القصد مبتدع فيريد أن يصدك على الحق فيظهر لك التعارض ويعلم ليس تعارض لكن يظهر لك التعارض ألا شوف هذا هذا السنة شوف التعارض هذا التعارض ويعلم ليس تعارض هذا القرآن أو شوف ليشكك في في القرآن والسنة هو ما فيش تعارض ويعلم ذلك لكنه سيء القصد فأظهر التعارض بين الأدلة ليشكك المسلمين ويعلم أنه ليس بتعارض لا لقصور فهميه وعلميه وكذا ولكن سوء قصده وأكثر ما يقع من هذا الباب الآن فبعض الناس مثلاً عاوز ينفي السن والاستثناء بالسن ويبكت السن والعمل به بس ما دارش هو يصرح لها ينيجي مثلاً يا جمة الحديث يقول الله الحديث دي بيعارض ضايرة مثلاً القرآن وكذا إذا يبتنافى مع القرآن وإي حيث مع القرآن نرد ونرطله تبدأ في البخاري في مسلم ولو بقى أن تقول البخاري مسلم بنقوله في القرآن تقول البخاري مسلم ده يتعارب مع القرآن يبخلص الغيب حتى لو عندي بخاري أو مسلم فيبدأ بهذه المرحلة فيضغر التعارب بين القرآن والسنة أو يضغر التعارب بين نصوص السنة في بعضها ببعض ليصل هو إلى أصل بدعي عندك فهذا لا يرتفت إليه لانه عنده سوء قصد اذا هذا التعارض إذا يكون لقلة في العلم قلة في الفهم نقص في التدبري أضف إلى ذلك قد يكون عنده سوء قصد فيظهر هذا التعارض بين نصوص القرآن والسنة مهما الناس أن هذا يتعارض مع هذا وان السنة تتعارض مع القرآن وبالتالي نضرب بالسنة في عرب الحال. وهو يريد أصلا إبقاء السنة أخالة. نعم. قلوا الزعر وماذا استفادوا من هذا بحيث لا تفضلات للذين لا يمنع أحد منهم من تجلل الآخر فإن هذا الزعر هو لأن كل واحد منهم عرض الآخر بحيث لا يقيم في سنيات ذاته. فهذا تعيشه لغة واللغة الضوارة أعمل من الصلاة فمثل لو جاءت اليارة من النبي وعفة تبشي قصة ثم تبقى في ثم هذا تعرف في, آخر في آخر ثم, ثم هذا كل واحدة ستبهى طيب وطبعه قال هل المقصود أنه يخالف بحيث يخالف أحد مرأة؟ ماشية. هل المقصود أنه يخالف مخالفة زانية؟ يخالف مخالفة زانية. أنه يخالف مخالفة زانية. هل المقصود نوع المخالفة؟ الجواب المواد نوع المخالفة. وإذا كان زانية فإذا وجد بين ذلك نوع من المخالفة أو التخالف فهما مستعاران. نعم. انتبهوا نعم الاول ان يكون لدينا لدي القسم الاول ان يكون لدينا التبين لدي كل هما هم فهذا حالات. كان ان يكون النصان عامين دعم لدعم فلو اربع حالات نعم الاول ان يكون, الجمع بحيث يكون أن يمكن أن يمكن يمكن عندك ولا أنت تغديت أن يمكن الجمع, الجمع بينهما بحيث كل منهما على خارج. لا ننظر الآخر لا ننظر في الجمع لذا ذلك قوله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كلا تهدي في رفض الله مستقيم وقوله إن كلا تهدي من حسن والجنب للون أن الثالث أولى لرواه منا لذالث الثلاثة للأفاق وهذا الله عليه وسلم والثالث الثالث يرواه إلى رجاية الكوكي الله نعم عن الظاهر نصعارس الله يقول في آية ايه لا ويقول في ايات اخرى انك لا تهدي من احببت فاذا الهدايه نفي عن النبي طاء مره ووجبت له مره انك لا تهدي انك لا تهدي فنحن هذين يعرف النبي يملك الهداية أم لا يملك الهداية فقد يقول قائل هذا تعارض أثبت الله الهداية في آية ونفى الهداية في آية أخرى هذا تعارض فنقل يمكن الجمع بينهم فالراسخ لا يعلم جدا إن أنه لا تعارض بينهما فالمثبتة في معناها غير المنفي فالهداية أقسام منها هداية الدلالة والإرشاد والتوجيه ومنها هداية التوفيق هداية الدلالة والتوجيه والإرشاد هذه يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ويلكها الله عز وجل على منهج النبي صلى الله عليه وسلم إنك توجه صور الشفاء الصامن منها وهناك هداية هداية التوفيق إنك تقبل ماتوا عظمين وأن ما ماتوا عظمين هذه الهداية هداية القلب للعمل هداية الإنسان للعمل والتزام ما أمي ربي هذه لا يملكها أحد لا النبي ولا غير النبي صلى الله عليه وسلم أبدا لا يملكها أحد وهذه الهداية المنفية فحيث يقول الله إنك لا تهدي من أحباب يعني هداية التوفيق وحيث يقول الله عز وجل إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم فهداية الدلاله والإرشاد بمعرفه هذا التقسيم أمكن وضع المعنى في مكانه وبالتالي لا يتعارض نفي الهدايه مع إثبات الهدايه إذ النفي محمول على معنى ولإثبات محمول على معنى وتنتهي القضيه كما تقول أنت في حياتك العادية لابنك لا تفعل كذا ثم تقول لو افعل كذا فأنت أمرك لو بالفعل محمول على حال معايد والنهي محمول على حال المعايد اوعى تشتري الضفط الملخص هذا اوعى تشير الملخص ثم وقت تأمره بأن يشتري الملخص هذا وقت وهذا وقت لا تشتري الموقف الآن لحيثيات كذا وكذا وكذا واشتري الآن حيثيات كذا وكذا فلا تعرض ب... بين المسألتين يبقى إذا إذا كان الدليلان عامين وظاهروا ما تعرض فأمكن الجمع فإنه يجب الجمع هنا حيث لا تعرض ودائما العلماء يقول لك دائما يعني مع إمكان الجمع أو لما يكون هذا الأمر إذا أمكن الجمعه كان مقدما على طرح أحد الدليلين حتى نعمل بالدليل سويا عند الجمع فنحمل هذا على حال ونحمل هذا على حال هذا على معنى وهذا على إيه على معنى طيب نعم فإن لم جمع رقم في في إن علمنا التاريخ طيب نستطيع نحن نحمل مثلا الهدايه على كذا وهداية على كذا أو الدليل هذا على كذا والدليل هذا على كذا يعني ما أمكن الجمع من جهة المعنى نجات المعنى ما أمكن الجمع طيب نعمل إيه وأعلم التاريخ خلاص يبقى المتاخر ينسخ المتقدم لان كما قلت لكم لا يمكن أن تبقى الدلالتان هكذا متعارضتين وتكلف الامه بالعمل به واحد يعمل بيفعل واحد يعمل بلا تفعل وذا عبد لا والامران متناقضان مستحيل فإذا علمنا التاريخ قدمنا هذا وعملنا بالناسخ وطرقنا المنسوخ والله سبحانه على أسمك النسخة وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم كما سبق معنى في بابه النسخي بس قد يقول قائم طيب ليه هذا ينسخ هذا ليه يبقى في القرآن هكذا مع أن المعمول به واحد نقول ابتلاءا وامتحانا واختبار يبقى النصان واحدهما يعارض الآخر ونعلم أن هذا ينسخ هذا ذا ومع ذلك نقول ابتلا بل إنك تبتلى بنسخ اللفظ وبنسخ الحكم وبقاء اللفظ أو بنسخ, أو بنسخ اللفظ وبقاء الحكم. نعم ومن ذلك القول تعالى في اليوم فمن تطوع اي صوما فهو خير له وامن فصوم لكم فهذه الايه والصيام مع وقوله تعالى هذا كان في اول الامر العبد يصوم يصوم العبد يطعم يطعم بس الصيام اصلي هذا في اول الامر نعم سبحانه وتعالى تماما شري يكون كان او على رفع التخير الآن وبقي وجوب العمل بالصوم لمن شهد منكم الشهر نعم لو ايه من اجل والطباة في حصينا لكنها متأشرة لكنها متأشرة قولا كما على ذلك كان لتبدأ الأقوى الثالث في الحديث نعم وهذا أحد يعني القولين في الآن يبقى إذن عندنا أيضا من الأمور التي نرجح بها تعارض يعني الذليلين ونعمل بأحدهما إذا علمنا التاريخ فإذا علمنا التاريخ فإننا نعمل بالمتآخر ونطرق المتقدم لأن الأصل هو العمل بالمتآخر حيث وآخر حال النبي صلى الله عليه وسلم وقد يرد التصريح بالنسخ في النص نفسه كما قال صلى الله عليه وسلم كنت نيتكم عن زياره القبول فزوروها فإن تذكركم الآخرات نعم فإذا علمنا الناسخ علمنا التاريخ فنعمل بالناسخ ونطرق المنسوخ لكن إن بقي المنسوخ وإن بقي المنسوخ يتعبد بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى ب يعني بتلاوة إذا كان القرآن أو بأصل تشريع فإنه يرفع العمل به ويعمل بالناسخ نعم طيب هذه الحالة الثالثة؟ فإن لم يعلم ي... التاريخ؟ يعلم التاريخ رؤية كان هناك موصف مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من نسى ذكعه فل يتوفق صلى الله عليه وسلم عن مرض يمس ذكعه أعجل مبوك قال لا. وسؤل عن الرجل يمسه ذكره عليه الوضوء قال لا انما هو بضعات منك يعني حديث طلط وحديث بسر فهذا ظاهره الأمر بالوضوء وهذا ظاهره رافع ذلك وجواز الصلاة ولو مس ذكره ظاهر الدليلين تعاط هنا يامر النبي وهنا يقول النبي إنما بضع يعني ما يضر زي مثل اليد مثل الرجل مثل كذا فكثة لكاء ذكر فظاهروا هذا التعرض هل ممكن يعرف الناس كل منسوخ سوء إذا عرفنا خلاص ومثلت المشكلة فإذا ما عرفنا هل ممكن حمل هذا على معناه وحمل هذا على معناه هل ممكن لقول مرجحات لابد أن نعمل النظر في هذا لأن كما قلنا النبي لا يمكن أن يبقى الحكم في الامه توضأ من لمس الذكر ولا من لمس الذكر لكن قد يكون هناك مرجحات هذه المرجحات تكون بحسب نظر المستهد وعليه فيبقى انا بحسب اجتهادي اوجب الوضوء من مس الذكر وتبقى انت بحسب اجتهادك تبيح الصلاه مع مس الذكر وثالث يقول يحمل الامر على الاستحباب لقارينه الكذب وليس على الوجوب وعليه فليستحب الوضوء من مذهب الذكر ولا يجب ورابع يقول بل الامر منسوخ وهكذا كلها اقوال في الحديثين نعم في وَلِأَنَّهُ نَعْقِلُ عَلِ الْأَظْطِِ وَفِيهِ دِيَانَ سَعِيْهِ يعني فطر واحد رجح الشيخ فيه العمل بالحديث الأولى هو من من سذكره فليتوضى قال فيه رجح لأنه أحوى لأنه, لأنه لو كان مش واجب عليك من دفعاته فما أحد قال ببطلان صلاة من توضأ من مسجد الزكري في أحد قال كذا؟ لكن هناك من يقول ببطلان الصلاة إذا صلى وقد ما يبقى هذا هو الايه الاحوض يبقى الاحوض ان تتوض هذا وجه نظر الشيخ من جهة الترجيح هذا الثاني لانه هو اكثر طرقا فعند التعارض يقدم ما طرقه كثيرا ثالثا مصحيحه اكثر من حديث الاخر رابعا لأنه ناقل عن الاصل لأن الأصل إنما هو فإذا نقلت عن الاصل فالذي نقل أو الدليل الناقل هذا فيه زيادة علم والذي معه زيادة علم يقدم نعم ويدا لو عليه كذلك فان الله الامر كان من ملك النص وقوله مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من ذكرك روى ان ذكرك هو يتوقع الله عليه وسلم على رجل ادى ذكرك قال لا انما هو في اذا باب باب فيه الحديث الاول من فليتوقف تفوض من هذا حد فطورك فليتوقف تدخل الامر واذكر في الامر الوجود والثاني ان ذلك صلى الله عليه وسلم سئل عن رده يمس مس ذكروا ما عليه ذكروا يا مس به <تصفيق> ان على حاله بالوصال على شوارع البلد لا لا عندنا ان على حاله نقال المتكلم هنا فلا يمكن جم واذا كان ممكن جم فالاخر يطلب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ومضطر نمثل كرمز ليخلصه لوصول الاطراف لانه احق لانك لو صورت التمثيل الفكري انك ومن رواه التبوكري ماشي هذه الصفحة المقابلة ولكن بعض العلماء يقول والذي بعض العلماء يقول فيقول المرسلي الاول وقال عمل تكتريف الثاني لعله لا يمكن مفعوله وهي قبله انما هو تبعض منك فهذه العله لا يمكن ان تزول فاذا تمت التنقل لعله لا تزول لا يمكن مفعوله لانه يستبدل تكذيب هذه العله مع انها ثالثه فهو تبعض منك فكان انك لبست اذنك او فالنرؤية للجلسة المدودة لا يمتع انتصالها فإنه لا يمتع أن يمتع الحكم المعلق بهذه العله لأنه يمتع تكرير الحكم مع خياتها وهذا شيء المستخدم ولهذا قالوا انه بلد أن على علة لا تزود الحكم على هذه العلة التي لا يمكن رفعها لأنها لا تزول موجبة للعمل بهذا وعدم رفع الحكم أبدا لعدم رفع العلة نعم التي يعني حملوا على الاستشبار هذا طريق جمع. نحن نحمل الأمر فينا. إذا ما أهملنا الأمر ولا أهملنا التعليل في الحديث الآخر من بضعات منك وحملنا ذلك على الاستحباب ويكون مقصود النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مس الوضوء من ذكر قال إنما هو بضعات منك حملوه على يعني جواز الصلاة مع مس الذكر لأنه بضعات منك. وفي حديث بصرة الأمر يكون أمره الله عليه ذلك على الاستحباد والتهيؤ للصلاة بأحسن هيئة نعم وهذا ما رجع شيخ الإسلام ابن تنينية رحمه الله و تعالى أن يحمل الأمر في ذلك على الاستحباد نعم الطريق الثاني اليمقى يطلق فليترط حدث لكن فسنه يسون لأن البضعه لا يحصل لك شهوة فيها اليد الرجل كذا فكان النبي احنا قلنا لما بضعات منك يعني إلما تستوى كما تمس البضعه فما هو إلا مثلها بضعه ذي أما إذا حصلت شهوة فلا إذا خرج لا عن كونه بضعه عم كونه ببعث وبالتالي يبقى يشمل الأمر فليتوضأ في الحديث البصرة على إذا ما إذا مسه بشهوته فإذا لم تحصل الشهوة فإنما هو ببعث وبالتالي يبقى لا تحصل هو يجب أن احنا أما يقال بشهوة لا ينظر بقى بحال إنه بغير حال لأنه عندما كنت بكاوك على نظر ضغوات كان كانت بس شاك لا لا بذلك لذلك واذا وإذا تسته لشهوة فصار قرصية الاعضاء وصار نسوك إياه لنحن يحصره وهو معنا قد يكون مقتبليا بالخلص فقد يهدف الإنسان على من حيث لا يشعر فلما كان هذا نظرة بالخلص صار باله لكينا قلنا في قومه انما نظرنا فينا فصار حكما وعلى هذا سنكون لا حاجه للتوجيه او لا يمكن التوجيه في هذه الشيء الثاني وشرط بناء وشرط التوجيه او لون الثاني منهما عيل بحيث لا يمكن اتفاقهما واذا ندون واذا ندون فيشاء الحكم لا يمكن اتفاق الحكم لاننا لو قلنا في الحب مع وجود العيشه صارت تحريف بها كثيرا وهذا غير صحيح يبقى القول بان الجمع ما ممكن والجمع على الاحد والشريف اما ان, أن يحمى على الاستبداد او على الوجوه فيما اذا كانت الشهوه ولذلك لا. ولذلك اختلف العلماء الله فيما نفس الهضوء إلى السلسلة أن ليس مستحب إذا كان لشهر إلا إذا كان, ولكن إلا إذا كان ولكنه مستحب إلا إذا كان لشهر ولكنه مستحب إلا إذا كان لشهر فإذا أفضل الوجود ومع ذلك لو أحد من أن لأسفر بإعادة لأسفر بإعادة لأسفر بإعادة لأسفر بإعادة. نعم لأن هذا مظلة الشهوة مظلة الحدث ليس حدثا وأنا متيقن حتى لو حصلت شهوة فإن شيئا لم ينزل فإذا حصلت شهوة ونزل شيء وجب الوضوء بإجماع لأن الوضوء يجب بالخارج من السبيلات إذن يبقى حال الاستحباب مع الشهوات هل الاستحباب هذا معلق ب وجود الشهوة وإذا وجدت شهوة وجب أم أن الاستحباب يكون مطلقا وجدت شهوه أو لم توجد شهوه ما لم ينزل شيء هذا محل نظر وكله أقوال في الحديث وما رجح الشيخ هنا هو الرجح ان شاء الله تعالى هو المترجح لدينا وهو مرجع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حيث أنه إذا أمكن الجمع بين الدليلين فإن ذلك أولى من طرح أحدهما أو العمل بأحدهما دون الآخر وهو أن الأمر في الحديث يحمل على الاستخدام وإذا حصلت شهوة فإذا نزل شيء فإن الوضوء يجب إجماعا وإذا لم ينزل شيء فالأصل أن الاستحباب عام حتى ولو وجدت هذه الشهوه ما لم ينزل شيء نعم ما فيش عن البطن أو ما في فرق نعم <تصفيق> نعم إذا أول حاجة إذا أمكن الجمع إثنين يعني بحمل هذا على معنى بحمل هذا على معنى إثنين إذا علمنا التاريخ فإن الناسخة نعمل به ونطرق المنسوك ثلاثة إذا كان فيه مرجح يرجح هذا على ذلك طب أربعة إذا لم يمكن هذا إذا لم يمكن هذا لا عرفنا التاريخ هذا من ناحية نشك إذا عرفنا التاريخ، إذا لم نعرف كيف أخذنا اثنين إذا لم يمكن حمل هذا على ذك بمعنى يتوافق كل ذا ما عرفناه ولا أمكن هذا هذا فنعمل إيه وعندنا مثلا دليلان الصحيحان فنعمل إيه نعم لكن يجرح لا أعلم ان تعبد الوزوم الثلاثة أفر نسبيل يعني قد ينزل شرح حد شخصا ويقفل حد آخر نعم وقد يعلم الله فيرى ان الثاني ناشف والآخر لا يعلم فقد يكون هناك موزح يعلن الثول ولكن الثاني لا يعلم فهو في حقيقة أفر اما باحتمال الراجع فانه لا بد من تتعاوض بحيث لا يمكن عنا بحيث لا يثقل على الجمع او النقل او التوجيه لان الشرع كله بيان ولو قلنا في قولهم ان على رزق لذاته وشر ونسك وتوجيه لم نقي الشرع هذا ثان لا يعلم فأنت إذا ولا ونالك ونالك على نعم لأن التوقف هنا والأسلم من التوقف هذا يكون بحسب نظرك أنت لأنه قد يقول عند غيرك من من هو أعلم ما يعلم به هذا التعارض بالقواعد السابقة إنما هل يوجد هل ممكن أن يوجد إن الصانع عندنا في الشريعة وهما صحيحان ولا نجد ومتعارضان ولا نجد ما نجمع بينهما هذا صعب إلا لم يكن مستحيلا لأن الشريعة أتت بالبيان وكانت الشريعة تبيانا لكل شيء ولا يمكن أن يبقى في الشريعة شيء غامض لا يعلمه أحد إنما قد يخطى علي أنا قاعدة من قواعد الترجيح قد يخطى علي عند النصاني ظاهرون التعارض ولا يمكن أن أجمع بينهما فأطرق الأمر أنا أتوقف لكن غير قد يكون عنده زيادة علم فيعمل على الجمع بينهما أو إزالة التعارض بينهما أما في حقيقة الأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ويعود فيقول ما يخالفه ويموت صلى الله عليه وسلم على هذا إن ولا يعلم أحد التاريخ أو لا يعلم أحد إذا التعارض أو لا يعلم أحد كذا لا مستحيل فالشريعة لا تأتي بالتعارض فالشريعة تأتي التعارض وليس بالتعارض تأتي بالوضوح والبيان وليس بالتعامية على الناس فإذا هذه مسألة مثيرة إن قد يكون التعارض بالنسبة لي لكن عند غيري عند ولله الحمد إزالة التعارض ولذا لما نقول نخاطب فأما أتوقف وأنت تتوقف لكن غيره فقبل يتوقف ويقول بعلم عنده فلا يقع عنده التعارض في هذا نعم وهنا ما الثالث يحفر أن يذبها إليك وهي أن تعارف بيها دليلين حققيني المكان إذا كانتهم لهم طارقا ونرأوا حققيني أنهم حققيني في السبوط والذلال نعم فوجل ذلك أن الصالة للتعارب همهما يجنع أن يكون الأخريهم الفضعية ونحن نقول لذلك الفضعيان فالتعارب بينهما مستفيد لأنه هو ضد لأمل الفضعيان لا يستمعان وإذا قلنا للتعارب لا يستمعان أي وهذا لهم من المصيرين فهل يوجد في القرآن آيتان متعارباتان هذا سؤال حط خط تحته هل يوجد في القرآن آياتان ثانية متعارضتان ثانية ودلالة كل واحدة منهما على المعنى القطعي ثم لا يمكن الجمع بينهما ولا النص ولا الترجيح هذا صعب مستحيل أن يوجد هذا اصلا مستحيل أن يوجد هذا لأن النقيضين لا يجتمعان معا ولا يرتفعان لا بد من وجود احدهما معا في في زي قول الجاميه قولهم إن الله لا موجود ولا معدوم. نقول إزاي يعني لا موجود ولا معدوم. أن قضان لا يجتمعان معا ولا يرتفع يا موجود يا معدوم. إذا لم يكن موجودا ولا معدوما فيبقى أن يكون مستحيلا يبقى الله مستحيل أصلا. ما في شيء اسمه الله نعم فهل يوجد في القران متعال متعارضتان ودلاله كل واحده منهما على المعنى قطعيا ثم لا يوجد الجمع اينما ولا النسخ ولا الترجيح لان الترجيح منهما متعبد لان كل واحده منهما قطعيه يقول العلماء ان هذا مستحيل ولذلك لا يمكن ان تاتي النصوص القطعيه بما يخالف الفريق العقلي القطعي ابدا وقد اقام التعارض بين فهذا ولكن نعم وقع بين في فاننا نقدم القصر على الظن نعم يكون بوجه يخالف الوجه الذي فيه الشديد لا لان دلالتها ظنيه فلا نقول هذا يدل على هذه المساله وهذا يدل على نفس المساله لانهما ما جان ظن اليه نجعل هذا يدل على المساله وهذا يدل على مساله ظنها فصارت ساعه بين تصحيينه في الثبوت والولاده مستشيرا ولا يمكن واما بين قطعي وظني فيمكن ويكون السمه قطعي وكذلك التعارض بين ظنيتين ممكن ويعبد مهما كما ذكرنا اي يجمع بينهما او تعبد متاثر او مؤشر واذا لم يمكن التوقف وقلنا إن هذا ليس له وجود في الشريعه وان كان يوجد عند بعض الناس للقصوم الكافي أو الأقضاء يعني نخب يعني نعم. طيب عندنا القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات هذا الذي مضى في الأربع حالات أيضا كان في العام الشياء عامة هنا نقع تعارض التعارض بين خاصين نحي عن أن يكون المعنيان خاصين فيكونوا دلات كل وحيد منهما هذه عاماً بليه خاصاً بشيء معين. قال أيضاً كان أربعة حالات زي لفظ أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع. حديث جابر في صفة الحج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوماً نحي بمت. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمينه. يبي يدف قضية خاصة. فيمكن الجمع بينهما بانه صلاها بمكه ولما خرج الى منى اعادها بمن فيها من اصحابه يبقى صلى الظهر مرتين صلى بمكه فأثبتها جابر وصلى بمنى فأثبتها ابن عمر رضي الله عنهما يبقى امكن الجمع في حمل هذا على حال وحمل هذا على حمل هذا على يعني حال وحمل هذا على حال لا يتعرضان فيه طيب فإن لم يمكن الجمع بينهما فالثاني ناسيخ إن علم التاريخ مثال ذلك يا أيها النبي إن أحلمنا لك أزواجك التي آتيت وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمتك الآية وقوله لا يحب لك نساء من بعد ولا أن تبدل بهن من ازواج فالثانية نسخ الأولى إن أحلنا لك ازواجك اللاتي آتيت اجورهن إلى آتي ثم جاءت الآية الثانية لا يحل لك النساء من بعد هذه الآية علم تاريخها وتأخرها فعلم أن هذه الآية نسخت الآية التي مضت فنعمل بالنسخ ونطرق المنسوخ طيب ثلاثة فإلا يمكن النسخ أعمل بالراجح إن كان هناك مردح مثاله حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرّم حديثها عند البخاري فالراجح الأول لأن ميمونة فاهمة القصة في أضرى بها ولأن حديثها مؤيد, مؤيد بحديث بحديثه رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وقلت الرسول بينهما يبقى نقدم حديث ابن عباس بمجرد إخباره نقدم حديث ميمونة التي هي صاحبة القصة هي المتذوجة وأبي رافع حديث أبي رافع الذي كان وسطة عندنا مرجح صاحبة القصة تقدم انا صاحب الشأن أقدم ولا من يحكي نعم فإلا يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال مثل القسم الذي مر معنا يبقى هذا إذا كان الدليلان عامين فعندنا أربع حالات إذا كان الدليلان خاصين فبرضو عندنا أربع حالات عندنا القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص ما عندنا لا أربع حالات عندنا حديثان أحدهما عام والآخر خاص نعمل إيه نعم نخصص هذا العام بهذا الخاص مطلق ومقيد نعم يبقى نقيد نأخذ المقيد وننفرق ونفرق المطلق مثاله قوله صلى الله عليه وسلم في ما سقط السماء العرش في ما هنا من الفاظ العموم يبقى كل ما سقط السماء خرج من الأرض وسقطت السماء ففيه الايه ففيه العرش في سقط السماء وقول ليس في مدونة خمسة أوسق صدقة هذا تقصير لما سقطه السماء بما يوسق ولا يوسق إلا الحب ما جيبش القصب مثلا وقول يوسق لأن الوثق ده حلم فالوسق ستون صاعة ده حلم معين القصب لا القطن وكذا لا فيبقى اللي يقبل التوثيق ايه اللي يقبل انه, إنه يوثق الحب والثمر يبقى اذا هذا الدليل دال على انه ليس كل ما يخرج من الارض تجب فيه الزكاه يبقى هذا عن فيما والحديث الثاني ليس فيما دون خمسه اوسق هذا خاص فنعمل بالخاص ونترك العام الخصص الأول للثاني ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة إيه أو سق. طيب هذا على الرجح طبعا وإلا بعض العلماء يحمل الأمر على على عمومه القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأقص من وجه هذه حالة نحن هنا يقع التعارض بين عامين يقع التعارض بين خاصين يقع التعارض بين عام وخاص بين عامين الاربع حالات المعروفين الجمع الترجيح النسخ التوق بين خاصين نفسهم انفسهم بين عام وخاص قدمنا الخاص على العام طيب بين دليلين احدهما عام من وجه وخص من وجه والاخر كذلك يبقى عندنا دليل. دليل عام خاص دليل ثاني عام خاص تعرضه فشوف العام ده اخصصه بخصوص هذا الدليل الاخر والعام هذا بخصوص بالدليل الخاص الاخر يعني نعمل مقاص فنخصص العام هنا ونخصص العام هنا نعم قال فله ثلاث حالات واحد أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به مثال القوله تعالى مثال القوله تعالى والذين يتغطون منكم ويضرون أزواجا يتربصن بأنفسهما أربعة أشهر وعشر إذا المرأة المتقفة عن أزوجها فتربصت به أو بموجب هذا الدليل طب نيجي للدليل الآخر وأولاة الأحمال أزلوهن أن يضعن حملهن مات وهي حامل ما مات وهي حامل نقول له يضع أعاد أربعة شهر وعشر بس هنا الآية بتقول وأولاة الأحمال أجل هنا أن يضعنا حمله هنا وممكن تضع الحمل بعد أربعة وممكن تضع الحمل بعد أسبوع وممكن تضع الحمل الليلة التي دفن فيها زوجات فهل لازم تضع أربعة شهر وعشر أم لا فال... فالأولى خاصة في المتوفعات عامة في الحامل وغيره والذين يُتَوَفَّوْنَ إِذَا خَفَّ بِالْمُتَوَفَّةِ عامةٌ في الحامل وغيرها فأي يوم مرأة ترفي عنها زوجها تتربص أربعة أشهرين وعشر يبقى الآية دي فهي عموم وخصوص العموم في إيه تشمل الحامل وغير الحامل والخصوص في إيه الذي يترفف عن زوجها والثانية خاصةٌ في الحامل وأولاة الأحمال عامةٌ في المتوفى عنها واولات الاحمال اجلوهن اي يضعن حملهن سواء توفي عنهن الازواج او طلقهن الأزواج أصبح هذه الايه خاصه وعامه في خصوص معم وهذه الآية في خصوص العموم لكن ذهب الدليل على تخصيص عموم الأولى العموم الاولى اللي هي في الايه في الحامل وغيره بالثانية وذلك أن السبيعات السامية وحديثه هو طبعا في الصحيحين وضعت بعد وفاة زوجها بليالي فقال لها النبي وانت تتزوج. لما جابوا سفنابل انت مالك شكل كده عايزه أزواج لا انتظري لازم, لازم تنتظر أربعة أشر أشر, أشر وعشر زي ما الآلة قول فيعملت بأولاة الأحمد فالنبي صلى الله عليه وسلم جوز لها أن تتزوج فدل هذا على, و... على أن الآية وَاللَّذِينَ يُتَوَثَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَذَرُونَ أَزْوَاجًا أي يتغفلون منكم ويذرون أزواجًا يتربفتم يا فسينة أربعة أو سنوة عشر كل مرأة متى عنها زوجوه فوأن كت حاملاً أو غير حامل أن الآية الأخرى خصصت الحامل بالحكمية وهو انها متى وضعت حملها فإنها تخرج من عدتها وتبقى في من يتوفى عنها زوجها نعم وعلى هذا ستكون عدة الحامل التي إلى وضع الحمل سواء أكانت متوفى عنها ام غيرها وهذا الصحيح في المسألة وإلى بعض العلماء يرى أن تعتد بأبعد الأجلين أبعد الأجالين، ولكن هذا هو الصحيح. لباق كل دليل، كل آية من جول فيها عموم وإيه؟ وخصوص، لكن أمكنا تخصيص عموم هذه الآية. طيب، الحالة الثانية، وإلا لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح يعني شو بقى المرجحات مثال ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ده في كل وقت دخلت في اي وقت يبقى لا تجلس حتى تصلي ركعتين وقوله في حديث اخر لا صلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاه بعد العصر حتى غروب الشمس حتى ولو دخل يبقى هذا الظاهر كذب. يبقى هذا الدليل عارض الأول إذا دخل أحدكم المسجد فليجبت حتى يصلي ركعتين يبقى في أي وقت دخلت لا يتجبت حتى صنعك حتى ولو كان بعد الصبح وحتى ولو كان بعد العصر جاء الدليل للآخر أنه لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الصبح. فالأول فالأول خاص في تحيه المسجد فناجي حتى يركع ركعتين حتى يصلي ركعتين لكنه عام في الوقت اذا دخل احدكم المسجد وقد ادخل المسجد بعد العصر بعد الظهر بعد اي وقت يبقى عام في الوقت وخاص في ركعتين لو دخلت المسجد والثاني هو لا صلاه بعدها الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ده في الوقت لا صلاة بعد الصبح في الصلاة بعد الصبح عاماً في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيره من ذوات الأسباب لا صلاة بعد العصر حتى ولا تكون تقطوك بالبيت لا صلاة بعد العصر حتى لو جاءت لصلاة جناب لا شرط بعد العرض حتى لو كان سنه وضوء هو وخاص في الوقت عام في كل ايه فراث الدليل الاول خاص في تحيات المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين عام في الايه في الوقت اصبح ده اللي هو عام وجه خاص ده عام وجه خاص من وخاص من, من وجه لكن الراجح تخصيص عموم الثاني عموم الثاني في ايه في تحية المسجد وغيره بالاول اللي هو تحيه المسجد فتجوز تحيه المسجد هي خاص رقم واحد ما تقولش ما تقولش انه في القلب تمام طيب فينوا ايه باب قلبك انت داخل دلوقتي العصر الحالي يبقى كين وسنه العصر ومع تحيه المسجد صلى اربع ركعات سنه العصر ركعتين وتسلم وركعتين لا كين وتحيه المسجد مع سنه العصر سنة العصر. سنة العصر بس عشان تؤجر على تحيه المسجد انه مع تحيه المسجد ده المساله ده بحث لا قيام في الليه فينيتك نيتك ما هي قيام الليه ما تقولش نوادي صلى ركعتين قيام ليه لأ ان هي محلوة القلب آه ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين تامن ركعات وبعدين صلى الواتف تلاث ركعات الضوحة ثمان ركعات او ست ركعات او اربع ركعات او ركعتين لا ما تقولش اي حالي اي صلى ما فيهاش نصف أي صلاة ليس فيها نطق بالنية النية ما حلوها إن هي محلها القلب الله يبرئ فيها. فقال كنا راجع تفصيل عموم الثاني بالأول فتجوز تحيط المسجد في الأوقات المنهية عن عموم الصلاة فيها فتجوز تحيط المسجد في الأوقات المنهية عن عموم الصلاة فيها اللي هي بعض وبعد لأن رجحنا التخصص هذا اللي هو تحيط المسجد لعموم الايه لعموم الوقت طيب شيخ الاسلام اوضح ذلك فقال بان عموم الركعتين محفوظ واما عموم الوقت فمخصوص إذ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبنعوا احدا طاف بالبيت ساعته بليل او نهار أن يركع ركعته النبي اللي كان كده هو اللي قال كده وهو الذي قال إذا دخل أحدكم المسجد وعليه كان القول الشفعية مسألة وهو أنه يخصص من هذا ذوات السبب هو القول الراجح عندنا الآن مطلق ونفل مسبب أما النفل المطلق ان نجي بعد الصبح وبعد العصر أقول الله أكبر وأتنفى النفلا مطلقا فإن هذا نرد عينه لا لا ليه لأن النبي نهى عن صلاة الصبح عن صلاة بعد الصبح حتى تصطع الشمس وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فإن جاء يصلى ركحين تحت المسجد لا أمهد لأن النبي قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يركح حتى فإن قال لا صيبه النبي نهى واحترم لا صيبه يعني لا يصلي لأن النبي نهى نقول النبي الذي نهى هو النبي الذي جوز ركعتين الطواف جوزها النبي صلى الله عليه وسلم وعليه سيقدم هذا المخصص بذوات السبب على عموم الايه على عموم النهى نعم. صد. في مسألة أخرى يعني مسألة أخرى في المسجد واجبة المصحة هذه مسألة أخرى. الذي عري الجماهير استحبابها لكن بعض العلماء رجح الوجوب لعموم الأمر إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قم فاركع ركعتين في الجمعة معنا الاستماع للخطبة يعني تعيس وهذا القول حقيقة له قوة في من بنجاه الدليل. قال وإن لم يقم دليلا ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني وجب العمل لكل منهما في ما يتعرضان فيه والتوقف في الصورة التي يتعرضان فيها يعني زي شأن ما سبق من أحوال إذا لم يمكن الجمع فإننا نتوقف عن العمل طبعا أوقف زيما هنا توقف دميزبي لأنه هيكون توقف عندك لكن قد يظهر لآخر علة يمكن الجمع بينهما وبهذا تكون الأحوال كلها قد انتهت فيما يقع من فعارض يعني عندنا إما يكون بين عامين أو بين خاصين أو بين عام و. وخاص فإن كان بين عامين فعندنا أربع قواعد الأولى الجمع النسخ الترجيح التوضح. ومثله لو كان خاص طيب. طيب فإن كان أحدهما عام الأخ الخاص نقدم الخاص على العام الحالة الرابعة إذا كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه ماذا نصنع؟ عندنا ثلاث حاجات نعم إذا أمكن وإلا توقفنا عند عدم الإمكان هذا البس كما قلنا من أهم الأبواب التي تدرس في هذا الكتاب وهو تعارض بين الأدلة وهو الحقيقة شأن الراسخين في كل فن سواء في الفقه سواء في الحديث مسألة الجمع ما ظاهره لا عجو ولا صيرة وأنت تدرس العقيدة لا عدوى ولا صيرة هنا مفيش فيش وهنا فر من المجدون هنا فمن أعدى الأول وهنا كرز فبتعمل ايه كيف تجمع بين هذا وذا مثالة تعا... الجمع بين المنطقة عارضين في غاية الأهمية لأن الشريعة وسعة جدا جدا وفيها ما ظاهره وذا وده فعل المستهدين وده فعل المستهدين شان كده و... و... وكذلك هذا يحتاج إلى أنواع بقى العلوم كلها إلى أنواع العلوم إلى المصطلح حتى تعرف بقى الشمال ضعيف بل إلى الصحيح نفسي وتفاوته رتبه ده في الصحيحين وهذا في غير الصحيحين هذا ليس طرق كثيره وده ليس طرق كثيرة هذا في هذه اللفظه التي انفرض بها فأوقح التعارض بسبب الشدود حتى ولو كان راويها ثقة وخالف الثقة يبقى يبقى المحتاجة في المصطلح بعمق كمان محتاج أدرس الأصول عشان أعرف الدلالات ده عام ده خاص ده مطلق وده مقيد عشان أرجع بناء على هذا محتاج أدرس اللغة حتى يمكن أن أعرف فقد تكون هذه اللغة مثلا فيها العموم متقبل أو لها معاني متعددة فلا يقع الطعار آه ده يأتي بمعنى ده وده يأتي بمعنى ده والزماوة فأعرف اللغة حتى أستطيع أن أرجح عندي علم ب. التفش... بالنفخ والمنسور بالتواريخ فلا بد أن أدرس هذه الأحوال يبقى مسألة إزالة التعاود تحتاج الحقيقة إلى دراسة الشرعة بأكمالك ولهذا نقول يعني المسائل دي مسائل ليست تهينا وليس تهينا في الحقيقة ودي يعني محل العلم أو التمر العليا من التعلم أنا ممكن أتعلم على سبيل النجاة يعني أتعلم بس لأعمل فنشتلط بذلك العلم بما تعمل بك خلاص وده فرض الواجب عليك لكن لما تيجي تتصدر للأمة ولما تيجي بتكون مفتيا للأمة ما تقوليش بقى والله أنا بقفت الأمة باللي انا عرفته في عبادتي بس ما ينفعش لمسائل بقى اخرى لابد أن تكون ذارسا للشريعة في على يعني حتى التي فيها تسد هذا الباب وإلا من تدرس توفي فلا بد أن تكون عالما بكل هذه الأشياء ما تقولش مثلا أنا مفتي ولم أدرس سلفيق أنا موفي ولم أدرس مصطلح أنا مفتي ولم أدرس لوجر أنا مفتي ولم أقرأ في التفسير وما الموفي بإِن شاء الله تفتي إيه أو تغضب بين الناس أبقى قاضي قاضي إيه فدي مسألة مهمة جدا جدا في غاية الأهمية فهذا الفصل وهو التعارض وإزالة التعارض بين الأدلة فصل في غاية ألم طيب نصلى عصر إن شاء الله